يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمُ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله فإننا نعيش في زمن كثرت فيه الهموم والغموم وكثر فيه القلق والاضطراب وكثرت الأمراض النفسية من حزن واكتئاب مما جعل معظم الناس يعيشون في ضيق وحرج لا يدرون أين يتجهون وكيف يعيشون فمنهم من يأخذ حصصا عند أطباء النفس ومنهم من يدخلون المستشفيات ومنهم من يساير مرضه حتى تضيق عليه الأرض بما رحبت فيهم بالانتحار والعياذ بالله وموطن هذه الأمراض كلها عباد الله هو القلب هذه المضغة التي تتسبب في حركات الجسم وسكناته تحتاج إلى طمأنينة وسكينة وسعادة وهدوء مما يذهب عنها الهموم والأحزان وشريعتنا التي لم تترك شيئا مما فيه خيرا إلا دلت عليه ولا تركت شيئا مما فيه سوء إلا حذرت منه لا شك أنها تحمل في طياتها أفضل العلاج لهذه الأدواء فما هو العلاج لا ترى وما هي أسباب طمأنينة القلوب وسعادتها أول ذلك أيها الإخوة الإيمان والعمل الصالح يقول جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مومن فلا نحيينه حياة طيبة ولا ولنجزينهم وأجرهم بأحسن مما كانوا يعملون يقول ابن القيم رحمه الله وقد فسرت الحياة الطيبة في هذه الآية بالقناعة والرضا والرزق الحسن وغير ذلك والصواب أنها حياة القلب ونعيمه وبهشته وسروره بالإيمان وبمعرفة الله ومحبته والإنابة إليه والتوفل عليه فإنه لا حياة لا حياة أطيب من حياة صاحبها ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة ولما أحس بهذه السعادة إبراهيم بن أدهم رحمه الله قال لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه أي من السعادة والسرور لجال دون عليه بالسيوف وعلق على هذا الكلام ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر فقال ولقد صدق, ولقد صدق ابن أدهم فإن السلطان إن أكل شيئا خاف أن يكون قد طرح له فيه سم وإن نام خاف أن يغتال وهو وراء المغاليق لا يمكنه أن يخرج لفرجه فإن خرج كان منزعجا من أقرب الناس إليه واللذة التي ينالها تبرد عنده ولا تبق له لذة مطعم ولا منكح ثم إن الفقير يرمي نفسه على الطريق في الليل فينام ولذة الأمن قد حرمها الأمراء فلذتهم ناقصة وحسابهم زائد انتهى كلامه رحمه الله ومن أسباب طمأنينة القلب استشعار العبد معية الله عز وجل بمعنى أن تشعر أن الله معك وحتى يتبح الأمر تصور أن قفلاً خائفا تأخر عنه أبوه ليأخذه فبقي في الخارج وحده في خوف وهم وقلق حتى رأى أباه, حتى رأى أباه ألا يطمئن إليه ولو أن امرأة كانت في بيتها لوحدها فسمعت صوتا قد يكون صوت لصوص أو صوت شيء آخر أو صوت غيرهم هل ستشعر نفس الشعور لو كان زوجها معها أكيد؟ أكيد أنها ستطمئن إذا استشعرت معية زوجها هذا بالنسبة للمخلوق مع المخلوق, مع المخلوق الضعيف فما بالك إذا شعرت أن الخالق معك ولهذا لما أدرك المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر في الغار فأحس أبو بكر بالقلق والحزن والنبي صلى الله عليه وسلم مطمئن قرير القلب لاستشعاره بمعية المولى تبارك وتعالى فقال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وفي الحديث وفي الصحيحين قال أبو بكر يا رسول الله لو أن أحدهم طأطأ رأسه لرآنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بط ما ظنك باثنين الله ثالثهما فالشعور بهذه المعية تذهب القلق والغم والحزن والهم ويطمئن القلب ويسكن ولن تشعر يا عبد الله بمعيته جل وعلا إلا إذا كنت ممن وصفهم سبحانه وتعالى بقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله جل وعلا وإن الله مع الصابرين نعم إذا صبرت على ما أصابك من مصيبة فسيكون الله معك وإذا كان معك فلا يضرك شيء ومن أسباب طمأنينة القلب وعدم تضجره إخلاص الأعمال لله عز وجل فمن عمل عملا مما يتقرب به إلى الله واستحضر نيته في ذلك العمل أنه لله سبحانه وتعالى فإنه لا ينتظر من مخلوق أن يمدحه على ذلك العمل أو يفرح به ولا يضره إن ذمه وقال عنه ما لا يرضيه فمن صنع للناس معروفاً فلا ينتظر أن يثيبه الناس وإن, ركبها الهم وإن ركبه الهم لجحد الناس لمعروفه فليتذكر قول الله جل وعلا في الحديث القدسي أنا أغنى, أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه فحينها سينتظر الأجر من الله ويسكن قلبه ومن أسباب طمأنينة القلب الدعاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين إسبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فإذا كان الأمر كذلك فالتجئ يا عبد الله إلى مالك هذه القلوب ليدفع عنها الحزن وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال عبد قطو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 وجلاء حزني وذهب همي إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكانه حزن مكان حزنه فرحاً قالوا يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات قال أجل ينبغي لمن سمعهم أن يتعلمهن وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة فقال يا أبا أمامة ما لأرى تجالسا في المسجد في غير وقت الصلاة فقال همومي لزمتني وديون قال هموم لزمتني وديون يا رسول الله قال أفلا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك قال قلت بلى يا رسول الله قال قل إذا أصبحت وإذا أنسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال قال ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني فالتزم الدعاء عباد الله بصدق اللجوء إليه وانكسار القلب ودمع العين فهو من أفضل العلاج العلاج ومن أسباب طمأنينة القلب قراءة القرآن قال جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء للناس وما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فالقرآن فيه شفاء القلوب والأبدان فمن داوم قراءة القرآن زالت عنه الهموم والغموم وإذا كان البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن كالبيت الخرب فما بالك بصدر خال من القرآن والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان فالقلب الذي يقرأ صاحبه القرآن عموما وسورة البقرة قصوصا سينفر منه الشيطان الذي يسبب له الوساوس والقلق ويبقى القلب مطمئنا بذكر الله وقراءة القرآن وخاصة إذا استشعرت يا عبد الله حين تقرأ القرآن أن الله يكلمك كما قال الحسن البصري من أراد أن يكلمه الله عليه فعليه بالقرآن فالله جع... فاللهم اجعلنا ممن يقرؤون القرآن ويتلذذون بسماعه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وتقدم بارك الله فيكم تقدموا عن إخوانكم في الخارج تفسحوا في المجلس يفسح الله لكم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صلِّ عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد فمن أسباب طمأنينة القلب ذكر الله عز وجل قال سبحانه الا بذكر الله تطمئن القلوب فصارت مجالسنا صارت مجالسنا فيها ذكر الناس غيبه ونميمه وحسد فلان اشترى سيارة وفلانة تزوجت وهذا بنى بيتا كبيرا واخر تشاجر مع ابنائه وهذه طلقها زوجها وخاصه عند النساء وفي الاعراس فلانه اشترت ثوبا بقيمة كذا وكذا وهذه تسريحه شعرها تشبه كذا وكذا تعيرها بذلك بل صارت هذه المجالس المحرمه حتى في الجنائز والعياذ بالله والتي من المفروب أن يسكن القلب ان يسكن فيها القلب ويخشع بل صارت في بيوت في بيوت الله عوض أن يذكر الله لتطمئن القلوب صار يذكر الناس وتتتبع عورات المصلين ومجالس السياسه والرياضه في المساجد فكيف بالله عليكم كيف نريد ان تطمئن قلوبنا وهي مشغوله عن ذكر الله بذكر الناس والله يقول افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين فويل للذين جفت قلوبهم ونأت عن ذكر الله وأعرضت, وأعرضت فمن, أعرض ذكر الله فمن أعرض عن ذكر الله جل وعلا فلن يهنأ له بال ولن يسكن له حال ولن تصف له حياة وستكون معيشته ظنكا كما قال جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ظنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وذكر أحدهم يقول أنه التقى رجلاً مهموماً قلقاً فقال له أريد أن أنت حر فسأله هل صليت الفجر؟ قال لا هل ذكرت الله مئة مرة؟ قال لا هل قرأت جزءاً من القرآن؟ قال لا هل سبّحت؟ لا هل كبّرت؟ لا هل قلت الحمد لله؟ لا لم يقل ذلك كلّه فقال اللوم على الهم إن لم يركبت فقد ابتعدت عن مالك السعادة وعن أسبابها فممن ترجوها ومن أسباب طمأنينة القلب أيها المسلمون بل هو من أعظمها الإيمان بالقضاء والقدر وأن تعلم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم, لم يكن ليصيبك وأن كل شيء سطره الله جل وعلا في اللوح المحفوظ فلا تعترب على أقدار الله إذا خسرت في تجارتك لا تعترض إذا مات, إذا مات لك قريب تصبر وتسترجع إذا سرق مالك تسعى في الحصول عليه وفي نفس الوقت تستحضر أن هذا أمر قدره الله عليك قبل أن تقلق امرأة طلقها زوجها ربما كان ذلك خيرا لها فلم الضجر قال جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم؟ إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختالٍ فخور فيا من خصرت في الامتحانات تذكر أن الله قد قدر هذا الأمر والحياة لا تقتصر على شهادةٍ ما ويا من خصر ماله كله في صفقةٍ تجارية تذكر أن هذا الأمر قدرٌ من الله واحمد الله على ما أعطاك من العافية فكثير ممن يملك من أموال الدنيا ولكن به أمراضٌ يتمنى أنه لو ينفق ماله كله ويشفى فعليك أن ترضى بما قسم الله لك حتى يطمئن قلبك وتستريح ويا من مات له ولدٌ فقد جاء عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم فمرت فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد فهذا هو جزاء من مات له ولد فحمد الله وقال إن لله وإن إليه يراجعون يأمر جل وعلا أن يبنى له بيت في الجنة ومن الإيمان بالقضاء والقدر عدم الحزن عدم الحزن على ما فات كما جاء في الحديث احرِص على ما ينفعك واستعِن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان ومن أسباب طمأنينة القلب تذكر الآخرة وأن هذه الدنيا دار ممر وأن هذه الدنيا دار ممر وليس الدار مقر ومهما طال مفت الإنسان فيها فلا بد أن يأتي يوم يرحل فيه فلا تستحق هذه الدنيا أن يتدجر الإنسان من أجلها وأن يركبه الهم والحزن على الخوف من مستقبله على الخوف من مستقبله من مستقبله فيها فعل العبد المسلم أن يعلم أن مستقبله الحقيقي تحت الأرض وليس فوق الأرض فيعمل لما بعد الموت فإذا كان ذلك اجتهد في العمل من أجل أن يرضي الله جل وعلا لينال الاخره لينال الاخره الباقيه فيكون جزاؤه جزاؤه فيها مساكن طيبه تجري من تحتها الأنهار وليست كمساكن الدنيا التي تجري من تحتها المجاري التي تنبتق منها الروائح النتنة والمؤمنون في الجنة يحمدون الله تعالى على نعمة إذهاب الهم والحزن عنهم قال سبحانه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفين من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد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 فبينما هو نائم يرفع المظلوم وأكف الضراعة إلى الله فيدعو عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل رضي الله عنه واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب فيصيب المدعو, فيصيب المدعو عليه مصائب جراء هذه الدعوة تنرس عليه عيشه وحياته ومن أسباب الطمأنينة مجالس الذكر سواء كانت في البيوت أو في المساجد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فيعمد الأب في بيته إلى كتاب الله أو كتاب. فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيجلس مع أهله وأولاده يتدارسون كلام الله لتنزل عليهم رحمة من الله جل وعلا تجعل القلوب تشعر بالإنشراح والسعادة وتذهب الهموم والوساوس أما ان كانت بيوت المسلمين وللأسف هذا غالبها لا تخلو من الصور المحرمة والتي تمنع ملائكة الرحمة من الدخول من الدخول إلى البيوت ولا تخلو من الموسيقى المحرمة سواء كانت في التلفاز أو المذياع أو من على المواقع العنكبوتية وتعمر البيوت بالمعاصي بنظر النساء إلى الرجال نظرة شهوة في الأفلام والمسلسلات ونظر الرجال إلى عورات النساء في, في نشرات الأخبار أو غيرها ومشاهدة الأطفال لبرامج لا تخلو من اختلاط أو غناء أو ما يخالف ما أمر الله به فلا شك أن هذه القلوب في ضيق خلافاً لمن يكون قلبه منشرح بالإيمان قال سبحانه فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء وهناك أسباب أخرى لا يسع المجال لذكرها فنسأل الله جل وعلا أن يوسع ويشرح صدورنا للإسلام اللهم اشرح صدورنا للإسلام وللإيمان اللهم واشرح بيوتنا اللهم واجعل بيوتنا مواقع للملائكة ولا تجعلها مواطن للشياطين اللهم إنا عبيدك بنوا عبيدك بنوا إيمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضائك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك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 ومن اليقين ما تهوِّن به علينا مصائب الدنيا ومتِّعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبداً ما أحييتنا واجعله الوارف منا اللهم اجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، اللهم اغفر لوالدين وارحمهما، اللهم اغفر لوالدين وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لمشايخنا وعلمائنا وكل من علمنا وكل من كان له فضل علينا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدل تدلهم على ذلك اللهم آمنا في اوطاننا اللهم آمنا في اوطاننا واجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم صل على محمدٍ وعلى ال محمدٍ كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك استووا, استووا واعتدلوا حاذوا بين المناكب والأقدام سدوا الخلل ولا تذاروا فرجات للشيطان أقيموا صفوفكم أتموا الصفوف الأول فالأول واعلموا أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة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 إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك لعلى الذي خلق فسوى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 هلتاك حديث الغاشية أجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية تسقى من عين نانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصطوفة وزرابي مبثوثة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 فَعَذبهُ الله العذابلَكبر إ إلَنَ إابهُم ثم إِ عَلَنَ حِسَابم الله كبر سَم الله لمن حَمد